بوك تو بيو هالترس أربعة وخمسون أربعة وخمسون كوبين التسوق التسوق أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا ولكن لا تكون غاليه كثيرا مشكين ربما شنطة يد ربما شنطة يد أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ بون إلى ذي أسود بني أو أبيض أسود بني أو أبيض؟ إن إن كبيرة أو صغيرة كبيرة أو صغيرة؟ وياسي بو دن لي ان ارى هذه هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي الا او هل هي من جلد صناعي أو هل هي من جلد صناعي. أفعلدها، من جلد طبيعي طبعا. من جلد طبيعي طبعا. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. وحقيبة اليد هي في والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا يا <تضحكي> هذه تعجبني هذه تعجبني den tager هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لزم؟ بالتأكيد, بالتأكيد. نغلفها كهدية. نغلفها. كهدية. هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق